اشهدوا ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إِنَّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسان إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أن <مترجم> له إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضالوهن لتضيقوا عليهم وإن كن حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سَعَتَهُ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا الله اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عسري يسرا. وكأي من قضيه عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عدى الله لهم عذابا شديدا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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تَجْرِي من تحتها الْأَنْهَارُ خالدين فيها أَبَدًا قد أَحْسَنَ الله له رزقا